إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين يرقوا انا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم